بسم الله الرحمن الرحيم والصاف صفا فزجرات زجرا ف تاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ان سمتی نیلک وحوش لا ل نیل بل کو مل جائے إِلَّا مَنِ اخْتَطَفَ الْخَطْفَةَ فَتَبِعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَم خال ان کو بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رحلوا کم موبی Uh oh, uh -oh. هذا يوم الفصل